أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طا سيم تلك آيات الكتاب المبين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 الرحمن محدث إلا كانوا عنه فقد كذبوا فسيأتيهم أمبات وما كانوا به يستهزئون أ ولم يروا إلى الأرض كم أمبتنا فيها من كل أَوْجٍ كَرِيم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ اطْوِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ رَسُولًا 124. And they have a son of a son, so I'm afraid that they will kill. 125. He said, yes, ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت هاذا وأنا من الضالين ففررت منكم لَمَّا خِفْتُكم فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبْسَلِينَ 129. And that is a blessing that you have given to me that you have been raised Israel. 120. He said, and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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جئتك بشيء مبين He said, come with him, if you were one of the faithful ones. He took his hand, so if he was a هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا اعده واخوه وبعف في المدائن حاشرين اين بكل سحال عالٍ فجميع السحرة لني قرآ يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع إن كانوا الغالبين فلم جاء السهرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كن 119. حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 110. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 111. السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحرا الا سوف تعلمون لا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إنا وَيَا لائَن كننا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسري بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدان 119. وإنهم لنا لغائضون 110. لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. 119. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال سَمَاعِي يَا رَبِّ سَيَهْدِين فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْر فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا فَمَنْ الآخَرِينَ وَأَن جَاءَ إِمَامُ مُوسَى وَمَن معه أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذلك لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَنَعْلَمُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَغُلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ قوم او يضرون. قالوا بل وجدنا عَلَّقَانِي فَهُوَ يَهْدِين وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِين وَالَّذِي أَقْضَى مَعِي إِنْ يَغْفِرْ في يوم الدين ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورث جنات النعيم واغفر لي كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مالون ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُذِذَتِ الجحيم لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ ينصرونكم أو تصيرون، فكُبَكِبُ فيها هم والغَوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصرون، تَالَ كُنَّا لَفِي ضلال مُبِينٍ إِن نُّسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِن 112. ذلك لآية 113. وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين 116. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون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 129. واتبعك قَالَ قال وما علمي بما كانوا يعملون 121. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالب المؤمنين إن أنا إلا 129. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونا من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين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 كذبت عاد المرسلين 115. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 116. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع إيه, آية تعبثون وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعِيونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ النَّهْرِ قالوا سواء علينا او اعت لَمْ لم مِنَ من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر إن اجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمين جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَاضِرٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون 127. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من, أجر من أجري إلا على رب العالمين اتاتون النكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته قال انني لعملكم من القالين ربنا الدني واهلي مما يعملون فنجينا هو واهله اجمعين عجوزا في غادرين ثم دم 124. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على ربي العالمين اوف الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعفوا في ال واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وانهنك لمن الكافرين فَأَسْقِطَ عَلَيْكُمْ مَكْسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَلَّمَهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ لَكَ لَا آيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ألا قلبك لتكون من المغذين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبول الأولين أ يقل لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل لو نزلناه على بعض الأعدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلتناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. 114. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 115. فيقولوا هل نحن منغرون 116. أفبعذابنا يستعجلون 117. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم 124. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية شياطين وما ينبغي لهم وما يستقيم انهم عن السم الى فلا تدعوا مع الله الهنا اخر فتقون من المعذبين وانذر عشيرك 118. and give جناحك لمن تبعك من المؤمنين follow you from the بريء مما تعملون وتوكل على العزيز to الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجادين إنه هو السميع العليم هل أُنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل فاتن آثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهمون وانهم يقول صَالِحَاتٍ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَالَبِ